واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين نحن اليوم مع منزلة من المنازل العظيمة وهي منزلة التعظيم ومما لا شك فيه أن التعظيم لله روح العبادة فنحن نعبد الله وبالعبادة نعظمه ونذكر الله وبالذكر والثناء عليه نمجده لذلك يقول ابن القيم التعظيم تابع للمعرفة فعلى قدر معرفة العبد بربه يكون تعظيمه له فكلما كنت أكثر معرفة كلما كنت أكثر إجلالا وتعظيما ويقول ابن القيم ان روح العباده التعظيم والمحبه وهذا صحيح فانك اذا احببت ووصلت الى درجه الى تعظيم محبوبك ايا كان عبدته قال وثناؤك على محبوبك الذي عظمت هو الحمد فروح العباده المحبه والاجلال والتعظيم وثناؤك على المحبوب المعظم هو حمدك اياه وهذا معنى الحمد لله ان الحمد لله نثني عليه ونحن نحبه فقد تثني على من تبغضه اكراها او تملقا شخص أنت تكرهه من قلبك ولكن تضطر لاستخراج شيء منه أن تثني عليه مع بغضك له هذا لا يسمى حمد إنما الحمد أن تثني على المحبوب تعظيما وحبا فهذا هو الحمد استدل ابن القيم على التعظيم بقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس في تفسيره للآية ما لكم لا ترجون لله تعظيما وفسر غير واحد من السلف الوقار بالتعظيم بعضهم قال الرجاء هنا بمعنى المخوف منه ما لكم لا تعرفون حق الله كما قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ما لكم لا تعرفون قدر الله وحقه ونعمته عليكم فتشكرونها قال صاحب المنازل الهروي هذه مقدمة ابن القيم مقدمة ابن القيم لكلامه عن التعظيم والتعظيم اضيف شيء ان من دلائل التعظيم ان تعظم كل ما يرتبط بمن تعظمه فاذا عظمت الله ستعظم حتما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسوله واذا عظمت الله ستعظم المساجد لانها بيوت الله واذا عظمت الله ستعظم القران لانه كتاب الله وكلام الله وهكذا فان من مقتضيات التعظيم ان تعظم كل ما له علاقه بالمعظم ومن ذلك قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الشيء لو لم يكن له صله بالله لا علاقه لما به لو ان شخصا جاء وقال انا رسول سنسفه ونسيئه ولا نعظمه ونهينه لأنه ليس رسول الله لأن الرسل الله قد ختموا بنبينا عليه الصلاة والسلام فبالتالي أنت تعظم الشيء إذا كان ذا صله بالله ومن ذلك أن نعظم الأخوة التي تكون في الله طيب يقول صاحب المنازل رحمه الله الهروي التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها معرفة العظمة هو يقارب كلام ابن القيم أن التعظيم أساسه المعرفة فمن كان بالله أعرف كان منه اخوف كلما عرفت جلاله وعظمته وكبرياءه وسلطانه وسطوته وقهره وربوبيته وعظمته وعلمه ورحمته كلما عرفت هذه المعاني يقينا كلما عظمته سبحانه وتعالى معرفه العظمه مع التذلل لها وهذا هو وهذه العباده حب مع ذل لانك قد تذل بغير حب هذا ليس عباده وقد تحب بغير ذل هذا ليس عباده العباده الحقيقيه ان تحب وان تذل والذل ياتي من الاجلال والتعظيم لانه عندنا قاعده في السلوك والتغبيه ان من عظم الله احتقر نفسه وعلى قدر تعظيمك لله يكون احتقارك واضطهادك لنفسك وكلما عظمت النفس واصابها من الكبر والتعالي كلما دل هذا على أنك مفارق للعبودية وأنك مقارب للربوبية العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي طيب قال الصاحب المنازل التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها هنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا وقد يكون فيه من الإحراج ما فيه هل نحن نعرف الله لنصل إلى هل نحن نعظم الله هل نحن نعرف الله طيب إذا كانت الإجابة نعم حدثني عن ربك عرفني به لو وجدت شخصا لا يعرف الله وقال لك أخبرني عن الله ماذا أنت قائل ستقول على قدر معرفتك به سبحانه وما قدر الله حق قدره ومن هنا أقول دائما للناس السلف عرف الله حق المعرفة تامل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك انتهى الكلام لن ياتي احد مهما كان بكلام ابلغ في تعظيم الله من هذا الكلام اللهم لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اكتب مية مجلد ما حتحصل الكلام ده مية مجلد لن تستطيع أن تعظم الله أكثر من هذا التعظيم لأن فيه أولا الاعتراف بعدم القدرة على التعظيم ثم أنه أرجع الأمر إلى ربه ليقول له أعظمك كما أنت عظيم وأثني عليك بثنائك أنت على نفسك هذا الكلام يا إخوان عظيم جدا كان سلفنا من أكثر ما يميزهم أنهم يعرفون الله جل وعلا فإذا تكلم عن الله تحس أنه يتكلم عن ربه الذي يعرفه ولما جهلت الأمة ربها اتخذت الأرباب من الضعفاء ومن البشر فهرعت إلى الأموات واستنجدت بالقبور لأنها ما عرفت ربها لو عرفوا الله هذا لجوا إليه إن الكثير منهم تقود له إلجأ إلى ربك وادعوا مولاه يقول جربنا كثير ما في نتيجة ما دعينا كثير ما في استجابة يقول ما في استجابة لأن هذا نفسه مانع من موانع الإجابة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر ويدعو الدعاء الخلل في طريقة دعائك لم يكن قلبك حاضرا مع ربك ولم تكن موقنا بالإجابة عندما دعوته إنما دعوت دعاء المجرب لا دعاء الموقن وإن من التعظيم والمعرفة أن تعامل الله معامله الموقن لا معامله المجرب ما تقول كذا نجرب قال ندعو الله كذا نشوف ما بينفع كذا نشوف شنو ترفع ترفع يدك الى السماء وانت موقن بالاجابه وقلبك حاضر وانت تعلم انه عنده كل شيء ولذلك يدعى وقد قطعت الصله بالخلائق عندها تجاب وتعطى ولانه عظيم ان لم يعطك مرادك مما طلبت في الدنيا يؤجله لك في الاخره حسنات ولذلك لا يشقى من دعا الله ولم أكو بدعائك ربي شقيا لا يشقى من يدعو الله من يدعو المخلوق يشقى حتى فيما يقدر عليه المخلوق حتى لو قلت له ديني ودينك قلت له اديني وداك ثانيا فقدر هل ما شد يقول كرهتونا ذاته نرحل نخلي البلد يعني ولا شنو بل لو ممكن يقول لك اسمع يا اخي صاحبك كان عسل ما تلحس كله اما ربنا ده تدعوه الليل والنهار ما يتبرك كل عباده يدعونه يجيبهم ولا يمل سؤالهم اذا سالوه فبالتالي انت احيانا نشوف العظمة تدعو الله ولا يعطيك رحمه بك لانه لو اعطاك ربما هلكت بما اعطاك ربما كان هلاكك وعصبك في الذي اعطاك فيحرمك رحمه بك ويدخر لك الدعاء يوم القيامه حسنات ذات الثاني شنو والصالحين يدلونك على الله ويرشدونك اليه يقولون لك اذا سالت فاسال الله كما كان سيدهم يفعل سيدهم وسيدنا كما كان يقول إذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله على الحقيقة اين معرفه الله في حياتنا هل نحن ممن يعرف الله قال ابن القيم معرفه الله معرفه اقرار يشترك فيها كل الخلق بما فيهم ابليس ومعرفة الإجلال هي المعرفة التي توجب الحياء من الله والإجلال والإقبال والخضوع له والإنقياد لشرعه سبحانه إنها معرفة مثمرة معرفة تثمر تثمر الوان الأخلاق وأطايب السلوك وصنوف العبادات ذكرا وصلة وصدقة وتعبدا وتهجدا وصوما وصلاة وخلقا يبسط للناس المعرفة الحقة تثمر إن خذل الأمة في أصل المعرفة تخيل وهب ابن منبه كما يشكله ابن القيم ووهب ابن منبه كما يقول بقية أهل السير لما زار مكة وجلس في الكعبة بعد صلاة العشاء وتوافد طلاب العلم ليأخذوا منه درس وطلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح قال له يا شيخنا لنا درس أثنى على الله في مقدمة كل درس يثنى على الله بما هو أهله فأثنى على الله فاسترسل في ثنائه على ربه قال الحسن البصري فما سكت إلا عند اذان الفجر الأول فما سكت الا عند اذان الفجر الأول قال لي عم ندرس قال الحمد لله المستحق ذو الجلال والإكرام والطول والانعام بيتكلم عن ربنا سكت عند اذان الفجر الأول قال الحسن البصري فقمنا من عنده بغير سؤال اسئله ما فيك تخيل زول يتكلم عن ربنا يثني على الله لانه يعرفه انت حسان قال لك تكلم عن ربنا بيتكلم كم دقيقه طيب عن فريق من الفرق بتاعتك المشجعه بتتكلم كم عن شيخك اللي بتعتذبه شديد اللي بتعرفه عن قرب عاشرته وسافرت معاه وشفته عن رئيس الحزب بتاعك المقتنع به بتتكلم كم؟ عن ربنا بتتكلم كم قد تكون في ناس بيعرفوا الانزلي أكتر من ربنا تقول اتكلم عن الفريق اتكلم لك كلام بس ساعات ولا يمل ولا يفطر لسانه يا اخي, أخي. امباريح دي الأقواني مجموعة من الشباب اللي قلتهم يتونسهم وانا قاعد جنبهم مقبل منهم كده لكن كلامه كله فضاني واحد قال له انا كنت في المباراة ووقيت مع مارسيليا قال له مع مارسيليا لكن قال له المدرب غبي مفروض يكثف الهجوم قال له ركز على الدفاع قال زول قاعد في المبدأ يتكلم عن مارسيليا والمدرب بتاع مارسيليا قال له المفروض كان يقدم الهجوم الثاني قال, قال, قال له انا والله بشجع اله مدريد لكن خازلونا قال له يا الناس والله مواهب انا رجيت الناس عندهم الثالث شوف اربع نفرهم الثالث قال ايش قال له مانشستر ضامن الكاس بيجيبه قال له من لغته الرابع قال له والله فريق كده برضو ذكر له انا ما احب الصداع قال له والله كان بس على الضربات الركنيه قال لهم درباصر ساكت ساكن قلبين تصرق هذا مش أنت بس أنا أسمع ساكن أقول لنازل الحسان مرسوطين يعني ده خواء خواء خواء وفراغ شديد فرق بين أن تتريض وبين أن تستغرقك الرياضة فتبقى حياتك رياضة وبعض الناس حياته ذكر لله فرق ابن الجوزي في صفة الصفوة أن أحد الناس اسلم من المشركين أسلم وجئ به وبات معهم فأيقظهم في جوف الليل وقال لهم في صفة الصفوة ربكم الذي دللتموني عليه في هذه الساعة نائم قالوا لا قال بئس العبيد أنتم بئس العبيد أنتم وكان يعبد أصنام مرة أصنام هم بيجوزرو براو يغطيه يقول لا خلاص بنجي بعد يومين دل الصنم لمن اسلموا قال له نحن ربنا دائم انتم قلتوا ربنا عظيم هو الخلق الكون ما يحاجه الآن بيكون نايم قالوا لا تأخذه سنة ولا نوم قال بئس العبيد أنتم هذه معرفة ولكنها معرفة تفضي إلى التعظيم والإجلال فالهروي يقول معرفة العظمة مع التدلل لها قال والتعظيم على ثلاث درجات الاولى تعظيم الأمر والنهي وسوف أختصر لك منزلة التعظيم الهروي يقسمها إلى ثلاثه درجات أو إلى ثلاث درجات الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي الدرجة الثانية تعظيم القضاء والقدر الدرجة الثالثة تعظيم الله فإن من تعظيم الله أن تعظم أوامره الشرعية وأحكامه الدينية لا يعارضا يعارضا الأمر الأمر والنهي بترخص جاف ولا يعرضا لتشدد غالي ولا يحملا على علة توهن الإنقيادة وهذا من لطيف الكلام أول حاجة الهروي هنا استطاع أن يلعب باللغة وأن يتفنن فيها لا يعارضا بترخص ولا يعرضا لغلو يعارضا نفس الكلمات يجنو نفس الحروف يعرضا فقط في التشكيل لا يعارضا بترخص جاف إن من أعظم إشكالات عدم تعظيم الأوامر والنواهي عدم تعظيم النصوص أخواننا مشكلة الأمة مشكلة النصوص في ناس يريدون إبعاد الأمة عن النصوص بحجة المعاني والمقاصد. تجيب له آية يقول لك آية الآية دي فيه لكن نحن ننظر لروح النص والنص رايك فيه روح النص يقول لك الله قال والسارق والسارقة فاخطعوا أيديهما كده فهم لي روح النص شنو؟ يغرموا يعني ولا كيف؟ روح النص يغرمو ما في ح... اسمها روح النص إلا في أشياء تحتملها اللغة يحتملها معنى التنزيل أسبابه مرتبطة بمعاني القرآن كله فبعض الناس لا يعظم النصوص بحجة أن هذا تراث وأن هذا تقليد وأي تقليد أجل وأفضل من تقليد نصوص الكتاب والسنة والانقياد لهما مما يعارض النص الترخص الجاف تتبع الرخص تتبع الرخص كيف؟ واحد يستفتي عالم يقول له حرام يمشي يستفتي واحد ثالث برضه يقول له حرام يمشي يستفتي واحد ثالث يقول لي حرام يستفتي واحد رابع يقول له حلال يقول بس ده العلم ذاته ده العلم ده العلم عشان وافق هوا عشان جه في مزاجك يعني ده العلم بس ده العلم ذاته يمشي طوال الموضوع ده هذا يريد تحليل لا يريد اجابه لا يريد ان يتعبد الله يريد ان يعبد نفسه فالترخص جاء تتبع الرخص يقول لك في عالم من العلماء افتى بجواز مساله نعم افتى ولكنه مرجوح ومردود عليه لذلك من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه كل شر من تتبع رخص علماء ياخذ من هذا اضعف ما عنده من هذا أضعف ما عنده من هذا يجتمع فيه كل الشر عليك ان تسال لتعبد الله بالفتوى لتكون متجردا ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشدد غالي غال التشدد الغال الغلو أيضا منه فإنه ما من أمر لله أو نهي إلا وللشيطان فيه نزعتان نزعه إلى تفريط أو نزعه إلى افراط بعض الناس يأتيه الشيطان يترخص يصبح يعرف النصوص ويحاول أن يتجاوزها أو أن يطوعها لمصلحته أو أن يتعسف في تأويلها حتى توافق هواه وحتى توافق مزاجه وهذا من العلل الكبيرة في السلوك والاستقامة وبعض الناس يتشدد تشددا أكثر مما أمره به الشارع وقد قال ابن القيم وهو على قسمين القسم الأول تشدد في شيء مشروع يزيده فيأثم كمن صلى الظهر خمسا عمدا هذا مش يأثم هذا يكفر عرفت كويس أما النوع الثاني من الغلو أن يغلو فيما أمر به ولكنه يضيق على نفسه كمن يقوم الليل كله يقوم الليل كله هذا خلاف السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم الليل كله ومن فعل هذا سينقطع وسوف يفرط في صلاة الفجر ويفرط في بقية النهار والمعاش والارزاق والاقوات وواجبات الأهل والزوجة والولد وحقوق الآخرين وإذا كان عاملا في مؤسسة أو دولة ربما ذهب ونام في المكتب هذا خلاف السنة هذا غلو فبالتالي حتى أن ابن القيم يقول الشيطان يشم القلوب كالكلب قال فمن وجد فيه ميل العبادة جاءه في من باب الغلو في العبادة حتى لا يجد فيها اجرا ومن شعر أن فيه ضعفا في العبادة جاءه من باب الكسل وتضييع الفرائض والنوافل وكلا طرفي الأمور ذميم التوسط والاعتدال وهنا لا بد أن ننبه إلى مسألة ما من عبادة إلا إذا أردت أن تعبد الله إلا ينبغي أن يراعى فيها ستة أمور الأمر الأول سببها إذا كانت العبادة مرتبطة بسبب عليك أن تراعي شنو أن تراعي سبب العبادة من ذلك من صام السابع والعشرين من رجب عرفت أو قام ليلة المعراج نقول له العبادة موجودة قيام الله شنو موجود ولكن لم يجعل السابع والعشرين من نهار رجب يوما للصوم لكن جعل العاشر من محرم يوما للصوم بالنص عاشوراء وجعل التاسع من ذي الحجه لغير الحاج يوما للصوم بالنص في صحيح مسلم يوم عرفه عرفته وجعل الاثنين والخميس سببا للصوم لكن هل جعل السابع والعشرين من رجب سببا للصوم قيام الليل طيب لكنك إذا ربطت قيام الليل بسبب لم يأتي به الشرع كنت مبتدعا صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح الأمر الثاني أن تراعي الجنس في العبادة لو أن الشرع شرع جنسا محددا ما جاز لك أن تأتي بغيره فمثلا شرع في الاضحيه الأنعام فلا يجوز لأحد أن يضحي بفرس. لأنه لم يسرع جنسه، إنما في البقر والغنم والإبل والغنم هي فيها الماعز وفيها شنو؟ وفيها الضام الغنم يطلق على شنو؟ على الماعز وعلى وعلى الضام العقيقة بالنسبة العقيقة لا يجزئ فيها البقر أن الراجح من أقوال هذا العلم، فبالتالي الجنس العدد. العدد أبدأ يرعب إذا قال لك 33 بعد الصلاة ما تمشي تفهم تقول 35 ماله ما بتنفع 35 33 سبحان الله 33 ما تمشي تعمل لي فيها بتحفلها ما تقول يا أخي 35 وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ما واحد يقول لا 40 كويس واحد يقول لا تموار 50 بس كده تمام ما ينفع 33 33 إذا أتت الشريعة بعدد على سبيل الإلزام لا يجوز عرفت العدد مهم والزمان لو أن عبادة ارتبطت بزمان لا يجوز أن تأتي بالعبادة في غير زمانها واحد رمضان مشى رمضان ضارب وماكل وشارب يقول انا شهر كامل بعدين, ما ينفع بعدين. لك عيال لك مسافر يقول لك لا رمضان ده أمكن يجي الدور دي في الصيف انا أصوم في الشتاء براي شهر كامل ما بجزي لأنه عنده زمن وكذلك المكان أين يحج إلى بيت الله الحرام إلى مكة والله في ناس بيحج إلى غير مكة والله في ناس بيحج إلى غير مكة فبيحجوا إلى مناطق معينة يحجوا حج ويشد الرحال والكيفية نحن نصلي بكيفية معينة لأن هي الكيفيه الشرعية فلو صلينا بغيرها الصلاة باطل ولو صمنا بغير الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة لكان الصوم باطلا وقص على ذلك جميع العبادات فبالتالي أقول الغلو وارد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين قال إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد الدين مفعول به وأحد الفاعل الأحد هو الذي يشاد الدين لن يشد أحد الدين يعني إذا ذهبت تتشدد مع الدين يغلبك الدين يغلبك يكون باقيا وأنت لا تبقى تفوت وهو لا يفوت الناس يقول لك لو شافوا شاب بتردد على جامع ناس الحل يكلم أبوه يقول يا أخي ولد ده يمشي جامع كثير والله والناس فلان قرأ القرآن يا من فكت منه أعمل حسابك يقول له أسمع أول حاجة ما في ذي بقرة قرآن راسه بيفك أصلاً أجز الراس بقرة قرآن راسه بتربط تماماً عواج ما بديو والذين آمنوا وتصم قلوبهم بذكر الله القرآن ما بجنن بجنن الحياة الثانية مش كده إخواننا قال فسددوا وقاربو ويسروا واستعينوا بالغدوة والرحلة وشيء وشيء من الدرجة هذه أوقات يمكن يعني المسافر بيتزوج في هذه الأوقات وأنت تتزوج بالعبادة في هذه الأوقات يعني لا تكن من من يعبدون عبادة محضة يصلون اليوم كله لا هذا, مم... هذا يفضي بك إلى أن يغلبك الدين في النهاية سيشق عليك الأمر وتتركه سيشق عليك الأمر شنو؟ كده يقول ليصلي أحدكم نشاطه كده قال عليه الصلاة والسلام فإذا فترت فإذا فترفا فل... فليرقد وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم هلك المتنطعون ثلاثة المتعمقون والمتشددون في غير مواضع الشدة إخواننا بعض الناس يستغل النصوص استغلال غير صحيح يقول لك لا يشدد دين أحد ما تشدد إت عملت الشد قالوا الله ذاته يقول ما تشدد يا أخي ما شدد مقياس التشدد شنو لا بد أن نحتكيما إلى مرجعية نتفق عليها الكتاب والسنة ما كان في الكتاب والسنة أمر به الكتاب والسنة لن يكون فيه شر ولن يكون فيه تشدد واحد امتنع عن المصافحه مصافحه الأجنبيات يقول لك ما تشدد ما تشدد يقول لك التشدد من هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخواني كيف الكلام ده واحد قال الضحى تقول له ما تشدد يا اخي صلاة الضحى وصحبه كان بيصلي ما في تشدد دائر اعتنب السنن الكام بيعمل الرسول لم يأخذ في نفسي يقول لك ما تشدد ده ما تشدد ده اسمه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعدي تمسكوا بها ده ما تشدد ده اسمه جنو تمسك يا يحيى خذ الكتابة بقوة استمسك بالذي اوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله بس كده التشدد ده شنو التشدد أن تأتي بشيء ليس في الكتاب والسنة أما من طبق الكتاب والسنة وإن كان هذا على الناس جديد ولم يعنفوه لم يكن متشددا إنما كان مقيما للكتاب والسنة طيب إن هذا الدين متين الحديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبت رجل أراد أن يخرج من دياره إلى دياره أخرى فحمل دابته جميع الأمتعة قال له الناس أنقلها رويدا رويدا شيل حبه وديها وتعال أنظر قال لي شال كلها ختاها في الدابة في نصف الطريق وقعت الدابة فانكسرت أو ماتت لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى لا خل بهيمته استفيد منها دابته ولا وصل عفشه لو وصلت أو ماتت برضو كويس لكن العفش الشتت في الخلة أخير كان يكون في البيت والجيران حارسينه لحد ما تجي تنقله شوية شوية لذلك قال إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق طيب قال أسمع كويس لا يعرضا بترخص جاف لأن عكس الغلو والجفاء ولا يعرضا لتشدد غال النهي ما تبالغ فيه الأمر ما تبالغ في الأمر قال ولا يحمل على علة توهن الانقيادة يا سلام على علة توهن الانقيادة قال ابن القيم كلاما لطيفا لطيفا جدا ومن ألطف ما كتب في المدارج قال إذا سمعت كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لما أمره ولكن قل بما أمره لا تقل شنو لما أمراه لكن قل شنو بما أمراه لو قال لك الله الرسول ما تقول ليه يقولوا كده قل قالوا شنو ذلك الأمزول دال شنو دارين قد فهناك علل ناقشها ابن القيم توهن الإنقيادة بعض الناس يقول الخمر إنما حرمت إذا اسكرت أما الذي كان قويا وشرب الخمر ولم يذكر ففي حقه حلال هذه عله بحث عنها ليبعد نفسه من الانقياد كويس اما شعار المؤمنين بما امر ربنا ولا يقولون شنو لما امر ربنا لان الله قال والله يحكم لا معقب لحكمه الله بعد ما يقول سبحانه وتعالى بعد ما ربنا يقول تاني انت ما عندك اي يقول ولا في ذول فيلسوف ولا بروفيسور ولا منظرات كبير عنده يقول بس يمشي او شوف لدين تاني ما تقول لي كده للذكر مثل حظ الانثيين الكلام ده ما جاي ما جاي ليه عشان الخواجات حصراتكم عشان الخواجات حصركم قال لكم الحقوق المدنية والحقوق هناك حصركم الخواجات تقول لي تقول لا لذكر مثل حفظ في ظروف معينة ربنا لما نزل الكلام ده ما كان بيعلم أنه الظروف هتتغير لماذا أنزلها في كتاب خاتم هل في كتاب ثاني بعد كتاب ده الذي يقول لما مستنكرا هذا لا شك أنه من الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله قال ابن القيم إذا قال العبد لا أعبد الله حتى أعرف الحكم والعلل قال لكان فيه خلل واحد قال أنا كم معرفة الموضوع ده قال له, قال له في القرآن موجود تقول إلا أعرف الله قال كده ليه طيب يا أخوانا الشريعة أحيانا تعلل لأشياء من أجل أن يزداد الناس إيمانا ويقينا وأحيانا تترك عن العلل والعيل اللي تخفى عن الناس الظهر لي أربعة المغرب لي ثلاثة جبل لي أكبر عالي في الدنيا خلي جاوب لي المغرب قالوا ثلاثة بس المغرب بالذات لي ثلاثة كويس العصر ده ليه أربعة والظهر لي أربعة كذ يتكلم الناس أي جزء بيجيب كلام غير قاطعي ما مسلم به لكننا نعبده ثلاثة ثلاثة انتهى هالكلام الحكم الذي علمنا حكمه واسراره لا بأس بالبحث عن الحكم والأسرار لنعبد الله على معرفه والأمور التي تخفى علينا حكمها وأسرارها نسلم ولا نعارض هذه عقيدة المؤمنين ما عنده فهم زي ده في مشكلة كبيرة طيب قال ابن القيم رحمه الله في بعض الناس يغالي في العلل والمقاصد مبالغة واحد قال شنو واحد قال كلام ده وعنده اتباع كمان قال شنو قال ربنا امر بالعبادات حتى تجمع القلوب وتقبل عليه قال انا ساقبل على الله ويجمع قلبي عليه بغير عبادة فادعى سقوط الاحكام وسقوط التكاليف عنه هذا باطل لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما سقطت عنه التكاليف اشكد انقيم في المدارج عنده هنا كلام ولعله مر علينا قال رحمه الله تعالى بعض الناس يقول جمعية قلبي أنا أكون في مندمج في ذكر مع الله قال له ابن القيم إذا جاءت الفرائض تقطع هذا الذكر وتقوم إلى الفرض حتى ولو قطع جمعية قلبك على الله لأن هذا الذكر مستحب أما الفرض فرض قال ابن القيم لو كنت جالسا تحت العرش وأذن لصلاة مكتوبة قم إلى الصلاة المكتوبة ما تقول لي أنا مندمج مندمج وين? اندمج في الصلاة دي. مش مندمج؟ اندمج في الصلاة فبالتالي هذا هو القسم الأول أو الدرجة الدرجة الأولى من درجات التعظيم الدرجة الثانية تعظيم الحكم الحكم الأول تعظيم الأمر والنهي الثاني تعظيم شنو الحكم ويراد بالحكم حكم الله القدري وأمر الله الكوني أقداره وأقضيته التي يجريها على عباده وعلى خلقه. قال تعظيم الحكم أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض أن يبغى له عوج بمعنى من تعظيمك لأقدار الله التي تجري عليك أن لا تبحث إلى النقص في أقدار الله وأخضيته واختياراته لتلتمس العوج فيها أن لا يبغى له عوج يعني ألا تلتمس في أقدار الله عوج، فأقدار الله كلها على الحكمة. ما قدر الله شيء إلا بشنو بحكمة، حتى خلقه لإبليس كان بحكمة بالغة. أفهم الكلام ذا كويس، كلام خطير. والله اخواننا الدين ذا اللي فهم، الدين ذا اللي فهم شو الكلام ذا كيف؟ قال شنو؟ قال خلق الرحمن ما فيه من تفاوت. صح ولا ما صح خلق الرحمن ما فيه من حتى ابليس شر لكن الله خلقه لحكمه الشر في ابليس وليس في خلق الله لابليس خلق الله لابليس على حكمه كامله ولذلك قاعده اهل السنه والجماعه في القدر قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الشر في مفعولاته وليس في أفعاله الشر في مفعولاته نحن نفعل الشر ولكنه خلقنا خلقه لنا ليس فيه شر لأنه خلقنا لحكمة لحكمة التدافع صح؟ لحكمة التمييز ليميز الله؟ الخبيث من الطيب لحكمة الابتلاء والاختبار حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون له حكمه سبحانه التي نعلم بعضها ويغفى علينا كثيرها قيم قال ابن القيم انقسم الناس في القدر إلى قسمين أو إلى طائفتين طائفة نفاس القدر يقولون إن الله لم يقدر شيء الكفر والمعاصي وجودها في خلق الله مشتملة على أعظم النقص والتفاوت فالله لا يعلم بها ولم يقدرها القسم الثاني قالوا قدر الله كل شيء على العباد حتى المعاصي وأجبرهم على هذا على فعلها وأجبرهم على الكفر والله عز وجل لا يأمر بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون قال وأهل السنة والجماعة وسط يقولون أسمع كويس بس وستفهمون القضاء غير المقضي والحكم غير المحكوم عليه ربنا قضى قضاؤه شيء والمقضي شيء قضاؤه على الحكمة والمقضي فيه الشر وفيه الخير فيه الحق وفيه الباطل فيه الكفر وفيه الإيمان فنحن جميعا العباد والخلق مقضي علينا ففي الناس كافر وفي الناس مؤمن هذا مقضي عليه محكوم عليه أما قضاؤه هو أن يكون الناس كفار بعضهم كفار وبعضهم مؤمنين هذا قضاء حكمة بالغة جل وعلا منهم حكم الله أن تكون جنة ونار النار لا شك أن الإنسان لا يحبها كونك لا تحب المقضي لا يعني أنك لا تحب الذي قضاه قضى الله بالنار لحكمة ليعذب بها من يستحق ذلك صح؟ خلق الله إبليس إبليس مقضي والله قضى أن يكون هنالك إبليس في قضاء الله حكمة وعظمة أما فعل إبليس كله شر لذلك يقول القضاء كله حق أما المقضي منه حق ومنه باطل وهنا يقول من انحرف إلا لمن أنكر الحكمة أو القدرة القدرية الذي نفر قدر نفو قدرة الله أن الله قادر على أن يعلم ويقدر لذلك لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر القدرة كل شيء خلقه الله بقدر قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك لو عملت كده يكون مكتوب انك في الساعة الفلانيه بد ثانية الفلانية ستخط يدك في خدك كذا من الزمن وبعد حتغير رأيك شنو قدرة ولا ما قدرة قدرة والذي جهل والذي نسب إلى الله أنه قدر على عباده الشر وأجبرهم أنكر الحكمة كون الشر مخلوق لا يعني أنه مخلوق وأن الله أمر به شرعا الخير والشر موجود ولكن الله يأمر الناس بشنو بالخير وينهاهم عن الشر والمنكر. قال ومعناها قوله تعظيم الحق. ألا يبغى له عوج أن تعلم أن أحكام الله القدرية كلها على شنو؟ على شنو؟ على الحكمة الكاملة أو يدافع بعلم؟ قال ابن القيم رحمه الله أن يدافع بعلم وهذا الكلام مشكل جدا. هذا الكلام ما له؟ مشكل. قال ان العلم منه لأن العلم شنو منه منهما كلام الهروي بيقول او يدافع بعلم قال اصلا العلم منه والحكم والقضاء والقدر والقضاء والقضاء, والقضاء والقدر شنو منه والعلم منه ابن القيم قال يمكن ان ندافع قال لي لا يدافع بعلم ابن القيم قال يمكن ان ندافع الحكم القدري بعلم كيف قال طالما أن العلم منه ركز معي على هذا الكلام طالما أن العلم منه والحكم منه فإنك تستعيد بقدره الذي قدره عليك تدفع إذا رأيت أن ليس فيه خير لك عرفته؟ أو الذي فيه عقوب لك بمعنى استذل الله عليه سلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك السخط منه والرضا منه فلا بأس أن تستعيد أن تدفع سخط الله برضاه لا تستسلم لهذا القدر لا تقول سخط الله علي لا يرفع السخط بالتوبة صح؟ لو أن الله لو أنك فعلت ما يوجب سخط الله كيف تدفع هذا الحكم القدري بأن الله سخط عليك كيف تدفعه؟ تدفعه بالتوبة فابن القيم يقول طالما أن العلم منه وأن الحكم منه يجوز أن ندفع بعض الأحكام لكن هنالك أحكام قدرية لا يجوز لك أن تدفعها إنما فقط تستسلم هذه وردة ولا ما وردة وهذه على شاكلتين الأولى اسمع هذا الكلام جيدا الأولى أشياء مقضية انتهت كويس أنت ابن من ابن فلان انتهى الكلام تاني لا تقول لا أنا ما بفهم معي عاي شوفوا لي خيلان تانين خيلان دين شوية ما فاهمين ما في الكلام جداً. خلالك دلبك وخلالك انتهى الكلام ده ما بيتغير فيه انتا؟ ثم الأخضية والمصائب التي وقعت عليك العربية انقلبت وكراعك انكسرت رفعها عليك في الجبس تقول يا اخواننا حسى ده كيف ياخي حسى العربية انقلبت كيف يا ياخي انقلبت وانتهت وتاني و... بترجع يعني؟ بترجع الأحداث ثانية يعني ولا كيف؟ انقلبت سألوا ما انقلبت؟ ثاني موضوع انتهى كويس. حصل ليه؟ وفاء في عزيز شلت في كتفك ده ودف تقعد تقول لا حسزة زود دقيقون يعني مات كيف؟ مات وانتهى الكلام وانتهى بيموت وكلنا بيموت مات الجهجة الموضوع لا ترجع لليه هذا ده موضوع يحصل لشنو؟ يدافع ولا يستسلم له يستسلم له لكن انا اريد ان اعمل مشت قدمت الطلب ما شغلوني اشوف جهة تانية صح؟ مشيت المحكمة القاضي حكم ضدي اعمل استناف ولا ما اعمل وانا عندي حاج وشاعر المصدوم استأنف ولا ما استأنف تستأنف هذا لوحده يعني كل على حدة فبالتالي كان والله هذا من من لطيف ما قال العلامه بن القيم قال فبالتالي يقول هو إذا استعاذ بالله برضاه من سخطه فإنه يستعيذ بالله كويس ومن الله هذا صحيح ولا ما صحيح سخط الله لا يرفعه إلا من إلا هو سبحانه نعوذ بسخط الله سبحانه وتعالى منه نعوذ بالله من سخطه سبحانه وتعالى فبالتالي هذا كلام من اللطيف قوله ولا يرضى بعوض ولا يرضى بشنو؟ بعوض وهذا أنا بالنسبة لي مشكل ما, ما أدري كيف فوت ابن القيم هذا الكلام لا يرضى بعوض قال ابن القيم إذا عبد الله أن لا ينتظر العوض أن يعبد الله لأن الله مستحق من العبادة وهذا ليس مشكل لكن المشكل أنه في أمر الله الكوني هو الآن يتكلم عن تعظيم أمر الله شنو؟ الكوني. هذا لو جيء به في تعظيم أمر الله الشرعي الأمر والنواهي لقبلنا لكن المعنى أن لا يرضى بعوض يقول إنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه وهذا مناف للتعظيم بمعنى إذا شاهد العبد حكم الله وعلم أن دد دد دد دد دد دد وأن الحكم من الله وأنه ما عبد الله إلا بتوفيقه هو فإنه لا يطلب عوضا لماذا لماذا لا يطلب العوض لأنه عبد الله بشنو بتوفيقه هو لولا أنه وفقك لما عبدته أين تحتاج العوض طيب الدرجة الثالثة قال الهروي تعظيم الحق سبحانه الأول تعظيم الأوامر والنواهي الشرعية والثاني تعظيم الأحكام القدرية الكونية والثالث تعظيمه سبحانه جل وعلا في علاه قال في هذا التعظيم تعظيم الحق أن لا يجعل دونه سببا أن يجعل دونه سببا يعني أن لا ينسب الخير والتوفيق إلا له وهذا لا يعني الذهول لا يعني الذهول عن الأسباب فمن صنع إليكم معروفا فاشنوه فكافئوه ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم كويس ومن ذلك أن نعطي كل ذي حق حق ونعترف لكن أن تجعلهم مجرد أسباب دون أن تعتقد فيهم أو أن تقول ذكر ابن القيم ما دل على الله إن الله ما دل على الله شنو إذا الله لكن هذه الدلالة على إلى الله ممكن تتم ببشر ممكن تتم بشيخ الشدق كلامه يقع لك وين في قلبك وتتاثر وتقرر التوبة لكنه في الحقيقة الدل الذي دلك عليه الذي دلك على الله والله لأنه جعلك مهيأ للتوبة قبل ذلك كنت تسمع وما كنت لماذا تأثرت في هذه اللحظة لأن الله جعل لك فيها توبة واضح هذا الكلام ألا يجعل دونه شنو سببا ولا يرى عليه حقه يعني لا ترى أن لك على الله حق هذا كلام واضح زاده ابن القيم ألا ترى لك ولا لغيرك على الله حق لا أنت ولا غيرك ما في عنده على الله حق لله على العباد حق لكن في بعض الحديث حق الله على العباد أن ولا يشركوا بالشيء وحق العباد على الله هذا الحق منه سبحانه تفضلا وإحسانا لا يلزمه أحد ولم يفرطه عليه أحد فإذا رجع الحق لمن لله حق الله علينا أن نعبده ولا حق لنا على الله إنما هو هو الذي جعل الحق أوجبه على نفسه سبحانه ولذلك أتى ابن القيم بأثر عجيب قال داود عليه السلام لله اللهم إني أسألك بحق آبائي عليك فقال الله يا داود أي حق لابائك علي الست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم آباء داود منهم يا إخوانا آباء داود موسى ويعقوب ويوسف وإسحاق وإبراهيم قال له اللهم بحق ابائي عليك قال اي حق لابائك علي اوليس انا الذي هديتهم وما نمت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم لذلك لا يقسم على الله بأحد لكن تقسم على الناس بالله ممكن تقول لي أسألك اسالك بالله لكن ما تقول لي الله اسالك بفلان عرفت لانه ليس لأحد على الله شنو على الله حق وقوله آه طيب يا لكن في حقوق اثابه الطائع الطائع بيد ثواب صح صح والتائب يقول شنو توبته ومن فعل الخير جزى عليه ده ما حق هو حق كما قلنا حق تفضل واحسان لذلك من نوقش الحساب فقد شنو فقد فقد هلك وقد عذب ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بشنو؟ برحمتي لأنك مهما أتيت من عمل فإن نعم الله عليك كثيرا وأولها هدايتك للعمل نفسه طيب أخيرا قال ولا ينازع له اختيار ولا ينازع له شنو؟ أيوة إذا رأيت أن الله قد اختار لك شيء قال أنت بقيت انتهيت الموضوع انتهى كويس؟ داي الولد وجاتك بت الله اختار لك ولا مختار لك في طريقة تاني خلاص ترضى وكتكيف ولا تنازع وتكون مبسوط لكن المعاصي لا تعتبر من اختيار الله لذلك لا تنازع له اختيار المعاصي تنازع ولا ما تنازع زود داري يعمل معصيه يفر منه ولا ما يفر يفر لأنها ليست من اختيار الله فالله لا يختار الشر لعباده شرعا ولا يقدره ولا يكتبه لهم بذلك نكون قد انتهينا من منزلة تعظيم ودرسنا القادم عن منزلة السكينة وهي في نهايات المجلد الثاني من مدارج السالكين وبقي لنا مجلد واحد وهو المجلد الثالث بحول الله وتوفيقه وعونه وقوته نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته